وَأَن كَفُ الأيَامَ مِنكُم وَال الصَّالِسينَ مِنْ عبَادِكُمْ وَإمَااءِكُمْ إَكُُوفُُ قَرَ أَيُغْلِهِمُ اللهَّهُ مِ خَضلِ واللهَّهُ وَاسع عليم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 لَكُمْ آيَاتٌ مُّبَيِّنَاتٌ وَمَثَلٌ مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلٌ مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ كأنها الزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرْذِيٌ يُوْقَدٌ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْكِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ